غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأجرمه ونحمه فيقوم اكبرا واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي اغنني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تكرم تراضا للا وتحبون المال حبا جما كلا إذا دك الأرض دك دك وجا ربك والملك صب صب وجيء ميد رب جاء يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يمتق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئة إن ترجعي إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخني في عبادي وادخني جنتي